السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات ومرحبا بالشباب الذين معي وحيّم حقيقة أنا مسرور لقاءكم وكنت أود حقيقة يعني أن من يعني يشاهدنا يشاركونا حقيقة في هالجلسة لكن لعل الله تعالى أن يكون قد جمعنا بقلوبنا إن لم يجمعنا ربنا عز وجل بأجسادنا فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لهذا البرنامج الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به أنا أحييكم جميعا وأحيي الشباب الذين معي سأتكلم اليوم عن أمر لها قدرات متعددة مختلفة هذه المرأة برزت في الدعوة إلى الله تعالى برزت في الصبر على المصائب برزت في عقلها وبرزت في شجاعتها يعني حتى حملت الخنجر في بعض المعارك وكان لها قوة برزت في ثباتها على دينها هذه المرأة بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بل قال عليه الصلاة والسلام وهو حديث عظيم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي. فشفه يعني صوت مشي فسألت من هذا فقالوا هذه الرميصاء بنت ملحان الرميصاء بنت ملحان ربما أنها غير مشهورة باسمها لكنها هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وتسمى أم سليم إذن هي أم أنس وأم سليم والرميصاء الرميصاء رضي الله عنها طبعا هي كانت في الجاهلية متزوجة رجلا اسمه مالك بن النضر الذي هو أبو من؟ أنس. أبو أنس بن مالك فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهي قد أسلمت أراد زوجها أن يسافر بهم إلى الشام قال نحن ما نريد هذا الدين وهذا الدين يعني ضيق علينا وكذا ما نريد هذا الدين فأبت هي قالت إلا تجلس وتدخل في الإسلام قال لا لا أريد فجعلت تلقن أنس وكان أنس صغيرا تلقنه الشهادتين يا ولدي قل أشهد أن لا يلا الله قل أشهد أن محمد رسول الله فقال لها لا تفسدي ولدي قالت إنما أنا أصلحه ايش افسدها عشان ادخل في الاسلام انا اصلح قال اصبوتي فوقع بينهما مشكلة ففارقها مالك هذا خرج متوجها الى الشام فقتل في اثناء الطريق النبي عليه الصلاة والسلام وصل الى المدينة استقر بها بدأت مباشرة تضحيات ام سليم تتوالى اول شيء فعلته اقبلك بولدها انس وهو عمره سنين الى النبي عليهส kidnapped zu ham Edge الناس يهدون الى النبي صلى الله عليه وسلم اشياء هذا يهدي اليه بردا يلبسه هذا يهدي اليه بصاطا يجلس عليه هذا يهدي اليه مثلا شيئا من طعام هي ماذا اهدت ولدها جاءت بولدها انس الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هذا انس ولدك اعتبره من اليوم ورايح ولدك يا رسول الله يخدمك من يرضى يا جماعة يأخذ ولده ويضع خادم عند أحد ومن يستطيع أن يفعل ذلك وتطاوعه نفسه أخذته وقالت يا رسول الله هذا أنس ولدك يخدمك ومن بعدها مكث أنس عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقص يعني وأحاديث أنس في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة أم سليم طبعا لما مات زوجها أرادت تتزوج الآن فخطبها قوم كثيرون أقبل إليها أبو طلحة يخطبها وكان أبو طلحة كافرا وفي ذلك الوقت لما خطبها كان يجوز يتزوج الكافر مسلمة لأن تحريم نزل متأخرا طول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكواثر وقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم كل هذه نزلت متأخرة فكان يجوز النمسلين تقول تم وبسم الله وأنت زوجي وهو كافر لأن أبو طلحة كان تاجرا كان شجاعا حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعدما أسلم أبو طلحة يقول صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل صوته في الجيش كيف قتاله إذا كان صوته في الجيش خير من ألف رجل بالله كيف قتاله إذن جاء أبو طلحة وكل النساء يفرحن في الزواج منه لما جاء إليها يخطبها قالت والله إني فيك راغبة صراحة أنا ودي أتزوجك يا أبو طلحة أنت رجل تاجر شجاع ورجل يعني صاحب مرؤة لك قدرك عند الناس لكنك رجل كافر ولا أتزوجك وأنت كافر قال طيب وإذا كنت كافر أنا رجل قالت لكن اسمع يا أبا طلحة أسلم ويكون مهري إسلامك ما أريد تعطيني ولا درهم ولا دينا بلاش أتزوجك ياخي من يستطيع يفعله اليوم قالت اجعل مهري هو اجعل مهري هو إسلامك قل لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وبسم الله وترك زوجي الآن قال لا أنا على دين قالت دينك الذي أنت عليه يا أبا طلحة إلهك الذي تعبده شوف كيف بينت له قالت إلهك الذي تعبده الصنم خشبة نبتت من الأرض فنجرها حبشي بني فلان حبشي عبد مملوك عند بني فلان جاء إلى هذه الخشبة وضربها يمين ويسار وصنع لها أنف وعينين وأذنين وبطن ورجلين قال تفضل هذا إلهك وعبده إذا أصابك الضر تعال وادعه ليكشف ضرك إذا أصابك مرض تعال إليه ليشفي مرضك إذا أجدبت الأرض أو قحطت أو أمسكت السماء مطرها تعال إليه وقل أرزقنا مطرا وارزقنا زرعا كيف تعبد الشجرة أنت رجل عاقل تقول لها الكلام تقول أنت رجل عاقل وتعبد وتعبد شجرة نبتت من الأرض قالها قالت لو ألقيت إلهاك في النار احترق الإله اللي أنت تعبده الآن وتعظ شوف شو العقل في الكلام تستثيره تقول لو تلقيه في النار يحترق إلهك نعم وتدعوها أحسنت أيضا تريد هي تدخل بالإسلام قال طيب خلاص خليني أنا أفكر ثم جاءها بعدها وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فعقد عليها له وتزوجته طبعا أبو طلحة هو رجل بطل وكريم وعاقل وهي كذلك فاجتمع هذان يعني في بيت واحد أبو طلحة طبعا مع الإسلام ومع النبي عليه الصلاة والسلام ولدت منه ولدا اسمه أبو عمير هذه كنية أبو عمير وله مع النبي صلى الله عليه وسلم قصة أيضا كان أبو عمير هذا في صغره عنده طير اسمه النغير يلعب به فمات الطير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به وهو صغير يقول يا أبا عمير ما فعل النغير فيقول مات يا رسول الله فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعيده يا أبا عمير ما فعل النغير فمات أبو عمير وكان أبو طلح يحبه حبا عظيما يعني هي لم يرزق منها إلا بهذا الولد فتعلق قلبه به مرض أبو عمير واشتد مرضه وأبو طلح جالس عنده يعني حزين على الولد وهو مريض ويلمس رأسه ويحاول يداويه ثم قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شغل له وجلست هي عند ولدها فإذا به يحتضر ويموت بين يديها وهي ما عندها إلا أنس وهذا الولد وليس عندها من أبي طلحة زوجها إلا هذا الولد فقط فلما رأت ذلك صاح أهل البيت عندها جارياه وعندها ربما يعني أخوات أبي طلحة عندها نساء في البيت غيرها فصاح أهل البيت فالتفتت إليهم قالت من كانت ستبكي تخرج الآن تذهب إلى بيت ثاني تبكي عندي في البيت ما في بكاء من كانت ستبكي تخرج الآن من عندي وإذا جاء أبو طلحة فلا تخبروه بموت ولده ودعوني أنا التي أخبره يسا. أنا عندي أسلوب أتعامل معه يا أخي قدرتها على تغليب عاطفتها على تغليب عقلها على عاطفتها حتى الرجال, ما الرجال والله ما يستطيعون أن يفعلوا ذلك ليس فقط النساء غطت الولد ب. الغطاء الذي عليه مات ولدها خلاص تخيل وحدة ولدها ميت يا جماعة مات انتهى الولد ومضت الى المطبخ عملت العشاء لزوجها وتزينت مشطت شعرها وتطيبت ولبست لباسا حسنا جاء الزوج دخل الى البيت ارابي يتوجه الى الولد قالت لا لا دعه دعه قال كيف هو يعني كيف حاله قالت هو اسكن ما كان ساكن هو فهم من ساكن يعني مرتاح ونايم وهي قصدها ساكن يعني الولد خلاص ما في حركة ظن انه نايم دام انه نايم معناه الحمد لله وضعه جيد ثم قامت المرأة العاقلة ووضعت له العشاء تعشى وشمها الرائحة الطيبة والمرأة متزينة فأصاب منها جامعها ولدها ميت كيف قدرت تتحمل هي نفسيتها ايضا فلا يخل الإيمان سبحان الله شوف الرضا بالقضاء والقدر يصرع الأعاجيب ترى عبادة يقول مؤلف كتاب العادات السبع وهو من أشهر الكتب وترجم لقرابة الأربعين أو خمسين لغة يقول لو عرفت عقيدة القضاء والقدر عند المسلمين قبل لألف كتابي كان ما في الكتاب ما يحتاج كان أقول اقرأ وعقيدة القضاء والقدر عند المسلمين لأن الكتاب كله للتغلب على همومك كيف تقدر تقنع نفسك بالمصيبة كيف تستطيع إذا فاتك شيء أن تتحمل فواته عنك إلى آخر ذلك المهم المرأة يعني أصاب منها زوجها فلما يعني ارتاح وانبصاب تلك الليلة قالت له يا أبا طلحة شوف الأسلوب قال نعم تمهد له نعم قالت أنا يعجبك أمر جيراننا ولا تدري نجعل هذا بعد الفاصل ان شاء الله فكونوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم وقفنا ايه والاخوات قبل الفاصل حول الحادثة لما مات ابن ابي طلحة اللي هو ابن ام سليم الرميصة ام انس وكيف انها تلطفت في اخبار الاب لما يعني تعشى واصاب منها قالت له يا يا ابا طلحة قال نعم قالت الا تعجب من جيراننا قال ما بالهم قالت يعني استعاروا عارية من جيران آخرين فلما جاء إليهم أصحاب العارية طبعا العارية يعني تسلفوا استدانوا قالوا أعطونا مثلا قدر أعطونا مثلا ترامس ما أعطوا أي شيء معين عارية آنية من آنية البيت استعاروها قالت استعاروا شيئا من جيرانهم فاستعملوه كذا فلما جاء أصحابه يريدون أخذه أبوا أن يعطوهم إياه قال ما لهم حق فالمفروض ي... دام ان حقهم اصلا وانه هؤلاء استعاروه ما انتقل الى ملكهم المفروض انهم يعيدونه اليه قالت يعني اي واحد يستعير شيء المفروض ان ما يزعل ولا يغضب اذا اخذت منه قال نعم قالت فاحتسب ولدك عند الله ولدك يا اخي انا اتعجب من قصتها ولدك كان عارية من الله لك ولدك قد قبضه الله اليه فقال سبحان الله تركتيني حتى إذا تلطخت بما تلطخت به يعني أصمحت جنبا تخبريني سكتت قالت اصبر واحتسب والله كأنه يكلم جبل أمامه فقال والله لا تغلبيني على الصبر ما تكونين أحسن مني لا أصبر أكثر من صبرك أنت قدوة لي قالت قم وأصلح من حال ولدك يعني غسله وكفنه قم اشتغل صلون عليه الفجر فقام أبو طلحة هو إياها وغسلوا ولدهما وهي ساكتت تغسل الورد. تغسل الولد وتكفنه وجهزته للصلاة ثم جاء أبو طلحة بالولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر لأجل أن يصلي عليه انتهوا من الصلاة وصلوا على الولد وانتهوا فأبو طلحة يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بالعجب الذي رأىه من زوجته قال يا رسول الله ألا تعجبك أم سليم يعني ألا تستغرب منها قال ما بالها قالت يا قال يا رسول الله حصل كذا وكذا وضعت لي العشاء وأصبت منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله مبارك لهما في ليلتهما يقولون فولدوا ولدا ولدت ولدا اسمه عبد الله عبد الله هذا رزق عشرة من الولد اللي جدته أم سليم تصير رزق عشرة من الولد كلهم حفظ القرآن كلهم صاروا من قراء المدينة امة مساجد في المدينة شوف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك لهما في ليلة دعوة النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ليس فقط في الولد المباشر بل حتى فيما اتى اتى من بعده نعم مانصر في تبليغ المصيبة الله في مثل احسنت في جميل مثلا وفا لقد الله لأخ ولي صديق لأب آه. في احيانا فتلقى انه شخص يتصل لفلان كذا كذا فلان مات بدون مقدمات بدون آه آه. حصل عليه حادث وكذا وفي المستشفى ومريض وكذا يخفف فتمهيد إلى حد ما يقول أنه توفى أحيانا يحصل الشخص نفسه مرض أو مصيبة بتبليغ الخبر هذا. أحسنت هذا حقيقة مهم طريقة إبلاغ الخبر إلى الآخر في عند الموت أو عند المصائب أحيانا سرقت سيارتك اخترق بيتك احيانا فصلت من وظيفتك اي مصيبة تنزل بالانسان الاصل يا جماعة انه يعني يتبع الاسلوب الحسن في ابلاغ هذه المصيبة للاخرين مثل ما فعلت أم سليم هذا أمر مهم أما مسألة السلام عليكم عليكم السلام الشرطة أحيانا يفعلونه سلام عليكم عليكم السلام هذا بيت إيش اسمه البطاقة عبد الله محمد خالد نعم نحن ترى صار له حادث ومات وهذه بطاقته تعالوا خذوه إيه ويتصل ربما ردت ابنته أو زوجته أو واحد من أولاد مات على طول مات حصل كوارث. إيه حصل كوارث أحيانا أحيان ربما أغمي عليهم أو أصيبوا بأمراض نفسية لا. أحيانا أمراض نفسية من شدة الفجأة والفزع الذي يحصل لابد هذا حقيقة ننتبه إليه طريقة إخبار أم سليم لزوجها كانت طريقة رائعة حقيقة في إخباره به نعم يا أبو فيصل أنا من وجهة نظري دكتور يعني أم سليم تكون قدوة الآن لنساء المسلمين آه. يعني نحن الرجال نشيل هم لما نجي نبلغ في على علقل مرض مو وفاة إيه والله فهالآن هذه قصة عكس صارت المرأة هي اللي الآن تراعي ظروف الرجل صبر الرجل أكثر منها ف... يعني هي حين... قدوة حقيقة ترى ليست فقط للنساء وأنا أكرر كثيرا في هذا البرنامج يعني جرت العادة أننا في برامجنا نتكلم عن مثلا سيرة أبي بكر سيرة عمر سيرة عثمان سيرة كذا ثم نقول مثلا وينبغي على أخواتنا النساء أن يقتدين به في عبادة في اليوم نحن قلبنا الموضوع اليوم أنا لا أتكلم عن الرجال، أنا أتكلم عن النساء، لكنهن عند الله تعالى خير من آلاف الرجال يعني بالله هل تقارن بين عقل أم سليم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم سمعت خشفة في الجنة فإذا هي أم سليم تمشي أمامي في الجنة بشر بالجنة وهي حية بالله كم من الصحابة مات دون أن يبشر بالجنة فليست المسألة كما قال ليست تأنيث الاسم الشمس عيب ولا التذكير مدح للهلال كون الشمس مؤنث ما يعني إنها أن الهلال أحسن منها الهلال أقصد القمر أحسن منها القمر الصغير يعني في أول بدايتها أو في نهايتها فالمسألة ليست أنها أنثى أو ذكر ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا يعني أن المرأة خلقت أنثى معناها أنها تحت في الجنة وربما تكون في أعلى الجنان وهي أمرأة الله. إيه نعم يا حمد. يكون الدعوة ليس مختصر على الرجال فقط. أحسنت جميل. برضو صنع النساء. أحسنت أيضا هذا مهم. زوجة زوجة الإسلام. بل بل غير ذلك يا أخي انظر إلى شدة تأثيرها في من زوجها. زوجها. الآن يتصل أحيانا كثير من الأخوات. ترسل لي رسائل إيمية أحيانا أو على الهاتف أو كذا. تقول فضيلة الشيخ أنا زوجي يعني لا يصلي وقد ماذا أفعل وأريد أن يطلقني. لماذا أول ما ترى المرأة مشكلة من زوجها دينية أول ما تفكر في الطلاق الانفصال, الانفصال الفرار يوم الزحف ليش ما تؤثرين في زوجك وتغيريه أيضا أنا أعرف مجموعات ليس واحد ولا اثنين مجموعات من الشباب بعضهم كان من طلابي في الجامعة وبعضهم يعني معرفة أخرى تزوج وهو أعرفه أنه ربما كان لا يصلي لها قليل احيانا ربما كان مبتلى بتدخين او ربما مبتلى احيانا بالسفر الى بعض البلدان وشرب خمر الى غير ذلك فلما تزوج لحظت ولا الرجل صار يصلي الفجر مع الجماعة صار يحضر عندي خطوة الجمعة مبكرا يأتي في السابق اذا بدأت انتهي من الخطوة فاذا هو عند الباب جاي متأخرا فاسأل احيانا امسكه على جنب اقول الظاهر زوجتك مطوعة يعني مطوعة يعني ما شاء الله ملتزمة مستقيمة يقولي والله يا شيخ والله ان والله يا شيخ إنها تكرمني إكرام في التعامل إلى درجة إنها تحرجني أفطر أطيعها شوف ترى المرأة إذا عاملت زوجها معاملة رائعة وكسبت قلبه يصبح حتى لو صرخ عليها إذا جلس لوحده قال والله ما تستحق أم فلان مني أني أتعاملها يبدأ يندم ولذلك أنا أوجه كثير من أخواتي ممن وكذلك بمن يتصل أحيانا أو يستفتن في بعض المسائل أقول أول شيء لأجل أن تؤثري في زوجك الذي يشرب خمر أو الذي يترك الصلاة أو غير ذلك أول شيء أن تكسبيه أنت بأخلاقك أريده أن يهيم بك حبا أريد الرجل أن يعني تكسر أنفه دلة لك من شدة عنايتك به ويعني احتفاءك به أريده إذا انتهى من طعامه وأراد يقوم يغسل تقولين لا اجلس تقومين وتحضرين شفا فيها ماء تقولين امسح وأنت مكانك تحتسب الأجر أيضاً في هذا. إضافة يا جماعة لحظ أبو عبد الله شوي. إضافة إلى الدعاء للزوج أيضاً بالصلاح بالصلح. ومسولين كانت علاقتها برب العالمين علاقة قوية. إيش اللي يمنعنا أخواتنا؟ اللي زوجها ما يصلي. اللي زوجها عنده علاقات محرمة أحياناً بفتيات. أحياناً يكون هاتفه مليء بصور بنات أو أو له علاقات أو يسافر الخارج. أحياناً هي تنسى أسباب السماء وتشتغل بأسباب الأرض. شيخ ينصح إمام مسجد يتكلم معه والده يا أختي ليش ما ترفعين يديك إلى الله تعالى فإنه الركن إن خانتك أركانه ارفعي يديك وللهم أصلحه اللهم أهده ثم لا تشعري أنك ند له وأنك إذا ما تبت والله أذهب لأهلي لا تعالي له مثل ما جاءت أم سليم لأبي طلحة وهو يخطبها قالت يا أبا طلحة والله إني فيك راغبة هذا يا جماعة كلام عاطفي أنت ما في أحد يردك يا أبا طلحة أنا راغبة فيك لكن أنت كافر يا ليتك تسلم وبلاش مهر إسلامك هو مهري لو جاءت المرأة إلى زوجها وقالت يا فلان والله أني أحبك وإني لو ينزل مرض في البيت قل تعال لي ولا تذهب إلى زوجي والله أني يعني لك قدر في قلبي وأني أهيم بك حبا وإلى آخره تعطيه منها الكلام الجميل لكن أرجوك لا تشرب خمر أرجوك لا تزني أرجوك لا تسافر إلى البلد الفلاني مع فلان وفلان الذين هم في الساق لا يصلون ولا شيء لا أرجوك لا تسافر معهم والله العظيم العظيمني لك الخير والله إني ناصح حالك والله إني تسوى عندي عيوني ليش ما تقول لها الكلام المشكلة أن بعضهن تأتي تكون بتسافر والله سافرت ترجع البيت ما تجدني التحدي هذا في الأسلوب هذا ما يصلح حقيقة بين الزوجين وإذا كان الزوج رجلا وعنده يعني عمق في التعامل ربما قال إلا من الآن لا أجدك فاضري ليس إذا سافرت قبل أسافر مصدرية إيه المسألة التحدي شوف كيف تعاملت هي هالتعامل الرائع مع سنبه عبدالله فيها صورة جميلة بس إنه المرض حس تعاملها مع زوجها ااا تحمل المصاب مساعدته في تحمل المصائب لا قدر الله جميل آه. احسنت في تخفيف المصائب اللي نعم. تنزل عليه مو بس لحصول المعامل أو شيء نقول برضو في تخفيف المصائب را رائع, رائع جدا احيانا تنزل مصائب بالرجل احيانا الرجل يأتي الى امرأته وهي وهو تعبان من العمل عنده مشكلة مع رئيسه يأتي يدخل البيت ويقول لها الرئيس هذا ما يفهم أنا دائما يعني أتعب في العمل ولا يعطوني مكافآت ولا يفعلون كذا وكذا الأصل أن المرأة يعني تعتبر نفسها وزوجها روحين حل بدنا واحدا وتقول لها أبدا أصبر وعادي كل الناس يتعبون وإحنا راضين أو يقول لها مثلا سيارتي هذه خربانة دائما ما يعني لو أريدها توصلني أي مكان أنا أرجلني أسافر بكم إلى كذا وكذا لكن ما عندي فلوس لا تقل له اي والله انك صادق والله انا متضايقه من هالموضوع ايضا لا لا تزيد الطين بله عليه لا تبين له اني انا اعيش معك قضيتك واني انا يعني اتالم كالمك وفهمتك ابد عادي الحمد لله ان احنا يعني الحمد لله ان عندك وظيفة انت احسن من غيرك لا ولله الحمد انت كون مديرك يظلمك باللسان غيرك يظلمه بالكتابه فيه وربما فصله مثل ما قال ابو عبد الله تمتص الهم والغم الذي عنده مثل ما فعلت ام سليم أول ما مات الولد قالت لا أحد يبكي ما أريد زوجي يأتي ويسمع بكاء في البيت اللي بتبكي تطلع الآن بيت الجيران رجاء هذا أولا ثانيا لا أحد يخبره لأنها غير واثقة في أساليبهم حتى لو قالت واحدة من أخواته أو من الجواري أو كذا قالت أنا سأخبره أنا غير واثقة في أسلوبك أنا عندي أسلوب أنا زوجي أعرف كيف أتعامل معه هل الزوجات الآن فاهمين زواجهم في التعامل أم سليم فاهمة نفسيه زوجها وبالتالي لما تتعامل معه تتعامل معه بناء على نفسية معينة عنده تعال الآن كم واحدة من الزوجات يا جماعة تجالز زوجها تقرأ يا أخي تطور نفسها في كيفية التعامل معه يعني بعضهن ما عندها أي أسلوب نسوي تطوير الذات وسنتكلم إن شاء الله في حلقة عن المرأة أو القوارير وتطوير الذات الحرص على أن المرأة يكون لها يعني تقدم في فهمها في فكرها في طريقة تعاملها إلى غير ذلك في وقفة أخيرة سأقف عليها قبل أن ننتهي وهي حقيقة نقطة, مهم. نقطة مهمة وهي أم سليم لما جاءت بولدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هذا أنس بن مالك يخدمك يوحي إليكم بإيش من العبر إيش تشبهون في زماننا هذا مما يجب على النساء أن يفعلن مثلا سلايكم طيب إذن أجيب أنا أم سليم لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام قادم ورأت إن كل واحد من الناس يقدم شيء للإسلام أبو أيب الأنصار يقول يا رسول الله انزل في بيتي آآ ال... آآ واحد من الأنصار كان الأرض التي بني عليها المسجد تبعه قال يا رسول الله تعالى ابن المسجد هنا في أرضي ثم النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها رفضني أخذها لأنها كانت لأيتام أم سليم فكرت أنا إيش ممكن أقدم للإسلام أوه أقدم للإسلام ولدي أنا ما عندي فلوس أقدمها للإسلام ما عندي سيف وقاتي يقول يا الله انا معك مجاهدة يا رسول الله اقدم ولدي مدام اني استطيع ان اجعل خادم ايش ممكن خدم ايش ممكن انس يفعل يقاتل لا هو تسع سنين يكتب الوحي له هو ما يعرف يكتب لسه عمره تسع سنين اه ممكن يخدمه يا انس اذهب يا رسول الله هذا انس تبعك من اليوم رايح انا ادبر نفسي في شغل بيتي ولدي هذا الذي كان يخدمني ويساعدني في البيت اليوم ما اريده انا تبرعت به لك لو كل امرأة اليوم حقيقة نظرت أنا ماذا أستطيع أن أقدم للإسلام قالت واحدة أنا والله أستطيع أن أقدم جنب بجانبنا أيتام أنا سأهتم بهم سأهتم بتعليمهم دروس خصوصية احتسابا لله من غير فلوس نقول بيض الله وجهك أنت لك بصمة في, في الإسلام رجل معين قال أنا والله مسجدنا مثلا الفرش متسخ سأستأذن من الإمام يوم الخميس الصبح آتي أنا وزوجتي وأولادي وندخل المسجد وننظف المسجد بصمة للإسلام أنا ما أستطيع أذهب وآتي بشركة هو تنظف المسجد على حسابي أتفعلهم خمسة ألاف وستة ألاف أنا وزوجتي وأولادي سنفعل هذا شخص ثالث جاء مثلا وجد أن الأشياء معينة يحتاج إليها سواء في مسجد أو في أي أمر من الأمور إذا فعلنا مثل ما فعلت أم سليم حقيقة في حرصها على أن تنفع الإسلام بما تستطيع فعلا الأمة لن تبقى على حالها اليوم سيصبح عندنا يعني ملايين الناس لا اقول فقط الاف بل ملايين الناس من المسلمين كل واحد له بصنات في الاسلام زادكم الله خير انا ادري ان عندكم بعض الاشياء لكن الوقت انتهى معنا فاشكركم يا شباب زادكم الله خير انتم ايضا ايها الاخوة والاخوات من مشاهدي قناة القراء اسأل الله اللي يحرمكم الاجر وجليل الثواب على حرصكم على متابعتنا واسأل الله ان نكون ان شاء الله قد افلحنا في توصيل الفكرة انا والشباب اليكم إلى اللقاء أنا آخر إن شاء الله مع برنامجنا القوارير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.